والنبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الله لا يشفع يوم القيامه حتى يستاذن من ربه ويؤذن له ويسجد تحت العرش ويسال ربه ويقول له ربه اشفع تشفع رواه البخاري ومسلم ثانيا رضا الله عن المشفوع له ان يشفع فيه اذن الاذن للشافع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 وليس ممن شهد بالتوحيد وقد صرح لاما المحققون بتواتر احاديث الشفاعه وهي مشتهره في كتب الصحاح والمسانيد وتنقسم الشفاعه من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد الى قسمين مردوده وهي ما فقدت أحد ما فقدت شرطا من الشرطين السابقين أو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 وهي التي دل عليها الحديث الأول من احاديث المجموع الأربعين وفيه فاسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى وفي روايه فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه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 بكبائر سيئات عملوها واحترقوا قدر ما أراد الله أن يحترقوا ثم يأذن الله المؤمنين فيشفعون فيهم فيخرجون فهؤلاء المؤمنون الصادقون لم يتركوا إخوانهم في العذاب بل ناشدوا ربهم أن يخرجهم وقوله معنى معنى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 المحاسبه وقد اختلف اهل العلم هل هو ميزان واحد توزن فيه اعمال الجميع ام لكل واحد ميزان فرجح ابن كثير وابن حجر وغيرهما من اهل العلم انه ميزان واحد لكن جمع في قوله ونضع الموازين ونضع الموازين, الموازين القصه ليوم القيامه باعتبار تعدد الموزون فيه الاعمال الموزونه فيه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 فيرجح ولو بمثقال ذرة لو زادت الحسنات مثقال ذرة نجا, نجأ صاحبها لما جاء السائل وما وجدت الخادمة إلا حبة عنب وقالت عائشة تصدقي بها عليه وقالت الخادمة أو الأمة ما تغنيه فقارت عائشة كم من مثقال ذرة فيها؟ كم مثقال ذرة في الحبة هذه؟ ليش يعني قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة؟ لأنك ما بشق ثمرة كم مثقال ذرة فيها؟ يمكن ذرة من الذرات هذه هي التي ترجح بميزانك.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 ومكرف أو بقه عدوانه مكرف يعني مقترف قارف الذنوب ولا يعلم قدر الميزان الا الله كما دل عليه الحديث فلوزنا فيه السماوات والأرض لوسعت لو وزن فيه السماوات والأرض وهو مع ذلك دقيق حساس جدا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 نفعه أصل التوحيد والذين يقولونها تختلف أحوالهم أيضا فمنهم من يقول خالصا من قلبه، ومن يقولها من طرف لسانه حتى كلمة لا إله إلا الله يتفاوت قائلوها وما في قلوبهم ومعلوم أن لا إله الله لها شروط لتنجي لكن الذين يكونون في فترة بين نبيين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 رواه البخاري ومسلم، ولما ضحكوا من ساق المسعود رضي الله عنه في دقتها قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد ساقاء ابن المسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد رواه الإمام أحمد الحديث صحيح قال ابن القيم رحمه الله في النونية.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 ثم توفى كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون ويحذر من الظلم اما الصراط فهو دال على عظمته تعالى لانه خلق عجيب فانه جسر ممدود على متن جهنم على متن جهنم يرده الاولون والاخرون ولا بد من لهم منه قال تعالى وان منكم الا واردها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 ويعطى الناس انوارهم يعطى الناس انوارهم على قدر ايمانهم وأعمالهم فيمرون على الصراط بسرعات ايضا بحسب اعمالهم وقد قال عليه الصلاه والسلام فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير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 لا ينفعه جده سلطانه عظمته ماله ما ينفعه عندك إلا عمله الصالح قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يعني ما يؤمله الإنسان فهذا الذي ينجي عند الله وقيل إن قوله أحق ما قال العبد خبر لمبتدا محذوف تقديره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 فانه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملء السماوات والارض فحمده منتهى ما وصل اليه السابقون ثم احال الامر فيه على مشيئه الله تعالى وليس وراء ذلك الحمد منتهى ليس وراءه منتهى ولم ينتهي احد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه صلى الله عليه وسلم وبهذه الرتبه استحق ان يسمى احمد لانه كان احمد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 اذا رفع راسه من الركوع حقيق أن يحفظ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد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 لأنهم هاجروا عبر البحر قال ألا تحدثوني سألهم, سألهم سال المسلمين العائدين من الحبشة جاءوا في المدينة قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم يعني راهبة وكان الحبشة فيها بقية دين من النصارى وفيهم فيهم اطلاع على الكتاب على ما بقي من الإنجيل وفيهم وفي بعضهم دين قوي قالوا بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قله من ماء فمرت بثة منهم من في الحبشة من الحبشة بس يعني شاب طائش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 إذا وضع الله الكرسي هذا هذا عظمة الله هذا الشاهد الآن هذا الشاهد الآن من الحديث إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقت صادقت هذا الآن موضع الإقرار النبوي على يعني لولا هذا كيف نثبت كيف نثبت ما يكون يوم القيامة من كلامها لكن لأن الوحي صدقها قال صدقت صدقت كيف يقدس الله كيف يطهر من الدنس والآثام أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحسن البوصيري والألباني وذكر ابن الملقن في البدر المنير مختصرا وقال هذا الحديث له طرق يحضرون منها عشرة ثم ساق أكثرها وقال السخاوي في مقاصد الحسنه وقد جمعت طرقه في الأجوبة الدمياطيه وقال الذابي في العلو اسناده صالح وعلق عليه الأرناؤوت حديث قوي بشواهده لما رجعت مهاجرة البحر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 في للمصاحبة، وليست للظرفية. فإنه لا يحيط بالله شيء من المخلوقات، لا الغمام ولا غيره. لكن يأتي معه الغمام والملائكة. قال تعالى: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ هذا غمام أبيض خاص، ما هو مثل سحاب الدنيا هذا الغمام للرافيء الدنيا. يوم القيامة، تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض. ظلل عظيمة, عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى قال الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو, أو يأتي بعض آيات ربك يأتي لفصل قضاء فيستشفعون بسيد ب ب بآدم إلى سيد ولد آدم والأنبياء تدافعون كل واحد يقول نفسي نفسي وجاء ربك والملك صفا صفا والناس خاضعين وقد جمع الله الجن والإنس يتحداهم أن يفروا من, من أرض المحشر لأن الملائكة تحاصر بسبعة أطواق من كل سماء ينزل طوق من الملائكة يطوقهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان إلا سلطان الله ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه ما عليه يستطيع. لا جن ولا انس ولا احد يطير ولا يخترق ولا يتعدى ولا, ي... ولا يخرج اطلاقا محكوم محاصرين في أرض المحشر وياتي وي... الله مع ظلال الغمام والملائكه وينصب الكرسي ويبدا في فصل القضاء وقد طوى سمواته وارضه ونثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر واحاطت الملائكه بالخلائق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 انا الديان انا الملك انا الديان ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وانما وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا عرات بهما فكيف سيكون القصاص كيف سيكون التعويض وما معنى شيء ما في دينار ولا درهم قال بالحسنات والسيئات رواه الامام احمد وذكره البخاري مختصرا معلقا وحسنه المنذري وابن القيم والعراقي وابن حجر وصححه الألباني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 بهذا نكون قد اتينا على شرح أربعين حديثا في عظمه رب العالمين هنا تنبيهان الأول في الحديث الخامس اخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر ادم بنعمان يعني عرفه فاخرج من صلبه كل ذريه ذراها فنثرهم بين يديك الذر الحديث هذا روي مرفوعا ومكوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم مرفوعا ولم يتعقبه الذهبي والألباني لكن النساء رحمه الله ضعفه مرفوعا فقال بعد إخراجه وكلثوم هذا يعني راويه عن سعيد بن جهير عبد العباس ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ ممن ضعفه أيضا شيخ السامة تيمية في المسال وابن القيم في أحكام أهل الذمة ورجح الموقوف الحافظ بن الرد على الجهمية وبن كثير وقال هو أكثر وأثبت يعني الموقوف وذكره الشيخ مقبل في كتاب احاديث معله ظاهر الصحه إذا من العلماء من من اخذ بالحديث واثبت عالم الذر ميثاق عالم الذر ومنهم من ضعفه فماذا يكون المعنى عندهم يعني معنى قوله تعالى وإذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم قالوا هذا الفطره يعني فطرهم على التوحيد تاولوه بمعنى فطرهم على التوحيد وان الاخراج هذا الاخراج يعني الاخراج المعروف وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في هذه الايه الكريمه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء أحدهما أن معنى أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالى كما أنشأكم من ذرة قوم آخرين وقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض ونحو ذلك وعلى هذا القول فمعنى قوله وأشهدهم على أنفسهم ملست بربكم أن إشهادهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم وهذا هو دليل الفطرة الوجه الثاني يقول الشنقيطي رحمه الله أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صور الذر وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال يعني استخرجهم استخراجا حقيقيا من ظهور آبائهم ونثرهم سبحانه وتعالى وكلموا قبلا دون واسطة كما تقدم معنا في شرح الحديث كما تقدم معنا شرح الحديث فقط الإشارة هنا الذين ضعفوا من العلماء ماذا قالوا في الآية ما هو عالم الذر عندهم <تصفيق> قال ابن القيم رحمه الله وقولهم بلا شهدنا هو إقرارهم بأنه ربهم ومن أخبر بأمر عن نفسه فقد شاهد به على نفسه فإن قولهم بلا شهدنا معناه أنت ربنا وهذا اقرار منهم بروبيتي لهم وجعلهم شهداء على أنفسهم بما اقروا به و قول أشهدهم يقتضي أن هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأن ربهم وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا رأيب فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الأمهات إلى آخر كلام رحمه الله في أحكام أهل الذمة التنبيه الثاني أن بعض الأحاديث التي مرت معنا فيها خلاف بين أهل العلم في صحتها مثل حديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرض عذبهم وهو غير ظالم لهم الحديث وكذلك ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاف في أرض فلا وكذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله كل يوم هو في شأن من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا إلى آخره وحديث يوضع الميزان يوم القيامة وأن الحافظ بن رجب صحح وقفه على سلمان رضي الله عنه طبعا سلمان رضي الله عنه يروي أحيانا هذا الكتاب على أي حال المقصود الإشارة إلى وجود كلام للمحدثين في صحة بعض الحديث لكن لم نأتي بحديث مجمع على ضعفه ما فيه يعني ما الحمد لله ما لا بد أن يكون أحد من أهل العلم قد صحها يعني من المعتذرين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 ونساله سبحانه بفضله ورحمته أن يغفر لنا وان يتوب علينا وان يجعلنا من أهل جنته بغير حساب ولا عذاب إنه هو الكريم الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد